أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاسفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمنقيات ذكرا عذرا أو نظرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يوم إذل المكذبين ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يوم إذل المكذبين ألم نخلقكم مما إمهلين فجعلناه في القرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم قادرون ويل يوم إذل ألم نجعل الأرض كفاة نحيا أو أمواتا وجعلنا فيها رواصي شميخات وأصبناكم ما أنفراة وإلَّا يَوْمَ إِذَ الْمُكَذِّبُونَ إنْتَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ إنْتَلِقُوا إِلَى الْلِّذِي ثَلَاثِ شُعَبْ لَا وَلِيْلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهِبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةُ صُفْ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 ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نزل المحسنين ويل يومئذ للمكذبين